وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير في هذه الايات الكريمه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بان الذي عامله به قومه من التكذيب عومل به غيره من الرسل الكرام وذلك يسليه ويخفف عليه كما قال تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك الآية وقوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وقوله وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك الآية إلى غير ذلك من الآيات وذكر تعالى في هذه الآيات سبع أمم كل واحدة منها كذبت رسولها الأولى قوم نوح في قوله فقد كذبت قبلهم قوم نوح والآيات الدالة على تكذيب قوم نوح لا تكاد تحصى في القرآن لكثرتها ولنقتصر على الأمثلة لكثرة الآيات الدالة على تكذيب هذه الأمم رسلها كقوله كذبت قوم نوح المرسلين وقوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر إلى غير ذلك من الآيات الثانية عاد وقد بين تعالى في غير هذا الموضع في آيات كثيرة أنهم كذبوا رسولهم هودا كقوله تعالى كذبت عاد المرسلين وقوله قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الثالثة ثمود وقد بين تعالى في غير هذا الموضع تكذيبهم لنبيهم صالح في آيات كثيرة كقوله تعالى كذبت ثمود المرسلين وقوله فكذبوه فعقروها إلى غير ذلك من الآيات الرابعة قوم إبراهيم وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة كقوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار وقوله تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم الآية وقوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا إلى غير ذلك من الآيات الخامسة قوم لوط وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم كذبوه في آيات كثيرة كقوله كذبت قوم لوط المرسلين، وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم الآية إلى غير ذلك من الآيات السادسه أصحاب مدين وقد بين تعالى أنهم كذبوا نبيهم شعيبا في غير هذا الموضع في آيات كثيرة كقوله تعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وقوله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى قوله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد وقوله قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك الآية إلى غير ذلك من الآيات السابعة من كذبوا موسى، وهم فرعون وقومه. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أن فرعون وقومه كذبوا موسى في آيات كثيرة، كقوله لئن اتخذت إلىهن غيري لأجعلنك من المسجونين وقوله ألم نربك فينا وليدا، ولبث فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت، وأنت من الكافرين. وقوله وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير قد بين تعالى نوع العذاب الذي عذب به كل أمة من تلك الأمم بعد الإملاء لها والإهمهال فبين أنه أهلك قوم نوح بالغرق في مواضع كثيرة كقوله تعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وقوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدر وقوله ثم أغرقنا بعد الباقين. إلا غير ذلك من الآيات وبيّن في مواضع كثيرة أنه بعد الإملاء والإمهال لعاد أهلكهم بالريح العقيم كقوله تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الآيات وقوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقوله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم إلى غير ذلك من الآيات وبين أنه أهلك ثمود بصيحة أهلكتهم جميعا كقوله فيهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وقوله وعما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهول الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوم إبراهيم الذين كذبوه هم نمروذ وقومه وقد ذكر المفسرون أن العذاب الدنيوي الذي أهلكهم الله به هو المذكور في قوله تعالى في سورة النحل قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقد بين تعالى أنه أهلك قوم لوط بجعل عالي أرضهم سافلها وأنه أرسل عليهم مطرا من حجارة السجيل في مواضع متعددة كقوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل ونحو ذلك من الآيات وقد بين تعالى أنه أهلك أصحاب مدين بالصيحة في مواضع كقوله فيهم وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود إلى غير ذلك من الآيات وقد بين في مواضع كثيرة أنه أهلك الذين كذبوا موسى وهم فرعون وقومه بالغرق كقوله واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون وقوله تعالى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم الآية وقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إلى غير ذلك من الآيات ومعلوم أن الآيات كثيرة في بيان ما أهلكت به هذه الأمم السبع المذكورة وقد ذكرنا قليلا منها كالمثال لغيره وكل ذلك يوضح معنى قوله تعالى بعد أن ذكر تكذيب الأمم السبع لانبيائهم فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم أي بالعذاب وهو ما ذكرنا بعض الآيات الدالة على تفاصيله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فكيف كان نكير؟ النكير اسم مصدر بمعنى الإنكار أي كيف كان انكاري عليهم منكرهم الذي هو كفرهم بي وتكذيبهم رسلي وهو ذلك العذاب المستأصل الذي بينا وبعده عذاب الآخرة الذي لا ينقطع نرجو الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية من كل ما يسخط خالقنا ويستوجب عقوبته والجواب يعني جواب قوله سبحانه فكيف كان نكير أي إنكار عليهم فالجواب إنكارك عليهم بذلك العذاب واقع موقعه على أكمل وجه لأن الجزاء من جنس العمل فجزاء العمل البالغ غاية القبح بالنكال العظيم جزاء وفاق واقع موقعه فسبحان الحكيم الخبير الذي لا يضع الأمر إلا في موضعه ولا يوقعه إلا في موقعه وقرأ هذا الحرف ورش وحده عن نافع فكيف كان نكيري بياء المتكلم بعد الراء وصلا فقط وقرأ الباقون بحذفها اكتفاء بالكسرة عن الياء لهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آمل أن يجمعنا بكم لقاء آخر بإذن الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته